117. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا توى كبيرا 118. يوم يرون 119. أولئك تلا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا 110. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا 111. أصحاب الجنة يومئذ 117. مستقرا وأحسن مقيلا 118. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا 119. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على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 119. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا 110. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا 119. وإلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فذمرناهم تدميرا 110. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعترنا للظالمين عذابا أليما وَعَادًا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّصِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَرَّنَا تَسْبِيرًا وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أَمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْ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 لنحيي به بلدة ميتا ونستيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا